متكئين على سرور مصطوفة وزوجناهم بحور عئين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم كل مرء بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثيرون قبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا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 117. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاهون 118. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون 119. بحديث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 116. أم لهم الغيب فهم يكتبون 117. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيتون 118. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وَإِيَّا رُوْكِ سَمْنَ السَّمَاءِ ساقطينَ يَقُولُ سَحَابٌ مَرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصَعُّقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ تِيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عذاباً جُنَّ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أكثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبْحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبْحْ Jom.